وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمتي إن خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سوى من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتر teki